اثنان استمع إلى الجمل وأعدها ثم تأمل معانيها. واحد الزلزال هو هزة أرضية طبيعية تنشأ تحت سطح الأرض. اثنان الفيضانات تحدث نتيجة هطول الأمطار لفترة طويلة. ثلاثة الجفاف هو عدم هطول الأمطار لمدة طويلة أربعة العاصفة هي ريح شديدة يصحبها عادة المطر أو الثلج خمسة البركان هو جبل ينتهي بفوهة تخرج منها حمم. ستة المد البحري هو ارتفاع نسبي واضح في البحار.